Så här är jag. Så här är jag. Så här är علي قلبي بيلمح طيبه قبل معينك شوفه قلبي بيلمح طيبه قبلي معيني تشوفه دانا دايماً أوصافه بتخايل في عديك دانا دايماً أوصافه بتخايل قلبي بيلمحظيفه قبلي معيني تشوفه قلبي بيلمحظيفه اقلي مع عينك شوفه ده انا دايما اوصاك بالتايل معايا ده انا دايما اوصاك بالتايل معايا ساعك لما بيظهر وطريقه بينور ساعك لما بيظهر Kvar i obinor, men jag kan inte fånga det här. Jag får inte fånga يا لو في آخر الدنيا ايه الخف اللي شاغلني احنا ينفع تاني اللهو لو في آخر الدنيا ايه الخف اللي شاغلني احنا لو في få الدنيا dig i alla dina skuggor. Låt mig få se dig i alla dina skuggor. Låt A bout à la tête, a bout chemin, ale, a bout à la من حزن بيحصار وما يبني السار في الريح أو في الرياح الفجر وأموال من حزن بيحصار وما Jag är helt helt helt. När man är på mig på mig Vid mina, han inte går på mig, på